فأوحى إلى عبدِي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى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 فَرَأَيْتُمْ اللاتَ وَالعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هي إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم ما أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا من سلطان لا يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى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 ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم إن يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا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 يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم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 فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى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 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَنِ الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ من قبل إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وأطغى والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشا فباي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه ليس لنا من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا